Hadirin kaum muslimin dan muslimat Yang berkata Allah subhanahu wa ta'ala Maka Telah tiba saatnya Kita akan mendengarkan Nasihat Dan ceramah Dari fadilat syaykh Abdul Hadi al-Umairi Hafizahullah dengan tema Menaati ulil amri Akidah Islam yang terabaikan Faayuhal hadiruna wal hadirat لقد حان الوقت المنتظر للاستماع الى محاضرة التي سيلقيها فديلة الشيخ عبدالهادي العميري حفظه الله بعنوان طاعة للأمر عقيدة منسيه فلفضيلته فليتفضل مشكورا ان الحمد لله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 أسأل الله العظيم رب العرش الكريم كما جمعنا في بيت من بيوته أن يجمعنا عنده إنه جواد كريم أيها الإخوة إن من نعم الله عز وجل علينا أن يسر لنا وسهل لنا هذا اللقاء المبارك فنحمد الله على هذا ثم أيها الإخوة من لم يشكر الناس لا يشكر الله ونحن أول ما نشكر نشكر الله عز وجل أن يسر لنا هذا اللقاء وسهل لنا هذا الاجتماع ثم نشكر الحكومة الأندنسية ممثلة في رئيسها وفي نائبه وفي أعوانه وجزاهم الله خيرا على ما يقدمون من تسهيل وتيسير في سبيل الدعوة ونسأل الله عز وجل أن يسخر لهم البطانة الصالحة ثم نشكر الإخوة القائمين على هذا المسجد الطيب المبارك مسجد المهاجرين والأنصار بحرصهم الدائم على مثل هذه اللقاءات المفيدة المباركة حتى أن من حرصهم جزاهم الله خيرا أنهم يتكبدون المصاعب والمشاق في سبيل هذه الاجتماعات الطيبة المباركة فنسأل الله عز وجل أن يأجرهم وأن يزل لهم المثوبة والأجر فأن يعينهم على ما هم عليه أيها الإخوة موضوعنا في هذا اليوم كما سمعت طاعة ولاة الأمر عقيدة منسية عند كثير من الناس ونحن قبل أن نتكلم عن هذه العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة في أصل من الأصول وهو السمع والطاعة نريد أن نبين أن أهل السنة والجماعة وأهل العقيدة السلفية التي تنتمي إلى سلف هذه الأمة هؤلاء دعوتهم دعوة رحمة واجتماع وألفة لا دعوة تفريق وتحريض وتشتيت بل دعوة أهل السنة والجماعة هي رحمة دعوة أهل السنة والجماعة هي التي تعطي كل ذي حق حقه دعوة أهل السنة والجماعة، الدعوة السلفية، دعوة حق وعدل وإنصاف، تعطي الحق الذي عليها، وإن جور وإن جاروا عليها وظلموها. فإنها تعطي الحق الذي عليها وان ظلمت وإن اعتدي عليها فهي دعوة عدل تعطي كل الذي حق حقه دعوة أهل السنة والجماعة الدعوة الشلفية تنزل الناس منازلهم كل شخص له منزله وله مكانه فتنزل الناس منازلهم ولا تهضمهم ولا تظلمهم فهي دعوة إلى العدل هذه الدعوة المظلومة الدعوة الصليبية ظلمت بين كثير من الناس وسبب الظلم لها أنهم لم يعرفوها حقا حكموا عليها بدون معرفة والحكم على الشيء فرع عن تصوره كانت هناك دعاوى شبهات والضلالات تحوموا حول هذه الدعوة ليس لها أصل من الصحة فروجوا لها لكي يبعدوا الناس عنها والدعوة السلفية بريئة من هذه الاتهامات ومن هذه الشبهات والضلالات فهي كما سبق دعوة رحمة ودعوة اجتماع ودعوة حق تعطي الحق الذي عليها ودعوة عدل تنزل الناس منازلهم هذه دعوتنا التي ندعو إليها ونرشد الناس وننصحهم أن يلزموها فإن دعوة, أهل فإن دعوة أهل السنة والجماعة مبنية على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اتباع السلف الصالح هذه هي دعوتنا وهذه هي مرجعيتنا لا نرجع ولا ننتمي لأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم ولا نتبع إلا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ورسولنا صلى الله عليه وسلم ما من خير إلا ودلنا عليه وما من شر إلا وقد حذرنا منه صلى الله عليه وسلم فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وسلامه عليه أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى بلغ الدين وأتم الله به النعمة اليوم أكملت لكم دينكم ورضيت لكم الإسلام دينا ثم ما أن لبث صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية إلا وقتا يسيرا حتى توفاه الله كمل به الدين لم يترك لنا شيئا إلا وقد ذكر لنا منه علما صلى الله عليه وسلم وبين لنا ومن هذه الأمور التي قد بينها صلى الله عليه وسلم ووضحها وجلاها لنا مما لا شك فيه هي طاعة أولاة الأمر بيّنت لنا في الكتاب والسنة وعمل السلف الصالح هذه هي محاضرتنا كثير من الناس يجهل هذا الأمر ما منهج أهل السنة والجماعة مع من والله الله أمرنا هذا الذي سوف نتكلم عليه في هذا اليوم ووالله وبالله وتالله لن نتكلم عن هذا الأمر تزلفا ولا تقربا ولا طلب من طلب الثناء من أحد إنما هي عقيدة ندين الله عز وجل بها هذا الذي لا بد أن يفهمه الجميع لأن هناك من إذا سمع مثل هذا الكلام يقول هؤلاء عملاء الصلاطين هؤلاء جواسيس هؤلاء استخبارات وما علم هؤلاء أن هذه عقيدة في القرآن وفي السنة هذه التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم لنا لا تزلفا ولا رياء ولا سمعة هذه هي عقيدتنا سوف نقول بها ونتكلم بها رضي من رضي وسخط من سخط هذا الدين لابد أن نبلغ هذا الدين للناس نعم بسم الله الرحمن الرحيم الشيخ عبد عبدالهادي العميري حفظه الله Setelah beliau mengucapkan pendahuluan dengan khutbatul hajah Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama Selanjutnya beliau berkata Kemudian setelah itu Sungguhnya sebenar-benar ucapan adalah ucapan Allah Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasul SAW Kemudian beliau hafizahullah Mengingatkan Di dalam pembukaan Muha'adharahnya ini Setelah menyebutkan hadis yang Kita isyaratkan tadi Wahai segenap yaqwah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aku mohon kepada Allah Yang Maha Agung Rab yang mulia yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini sungguhnya dia adalah zat yang maha pemurah dan maha mulia wahai sekalian ikhwah termasuk dari kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah mudahkan kepada kita adalah Allah memudahkan bagi kita pertemuan di tempat yang mulia ini. Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Maka kemudian beliau mengingatkan tentang hadis. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia Maka dia tidak akan bersyukur kepada Allah Azza wa Jal Maka beliau mengucapkan Rasa syukur Kepada pihak-pihak yang telah memudahkan Terwujudnya pertemuan ini Terutama kepada Pemerintah Indonesia Baik Kepala Pemerintah yaitu Presiden Ataupun Wakilnya Demikian pula segenap Jajaran-jajaran pemerintahan Yang membantunya Yang mereka telah memudahkan Dan Memperlancar urusan untuk terlaksananya pertemuan yang mulia ini yang semuanya di jalan Allah dan beliau mendoakan semoga Allah azza wajal memudahkan bagi mereka para pembantu pembantu pejabat pejabat yang shalihah yang membawa mereka kepada kebaikan demikian pula beliau mengucapkan kata syukur kepada segenap panitia Masjid Al-Muhajirin Wal-Ansar yang telah dengan segala susah payah yang mereka tempuh mengadakan pertemuan yang mulia ini yang semoga diberkati oleh Allah mereka telah menempuh berbagai kesulitan kesusahan untuk terlaksananya acara ini. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan pahala yang sebesar-besarnya kepada mereka dan memberikan kekuatan bagi mereka untuk bisa selalu melakukan kebaikan yang mereka telah berada di atasnya seperti ini. Tema ceramah pada hari ini sebagaimana yang telah kalian dengar semuanya adalah mentaati penguasa merupakan akidah yang dilupakan oleh kebanyakan manusia sebelum kita berbicara mengenai tema ini perlu diketahui bahwa ahlus sunnah mereka mempunyai salah satu prinsip Yaitu prinsip mendengar dan taat kepada penguasa. Ini merupakan akidah Ahli Sunnah wal Jama'ah. Akidah Salafiyah. Ahli Sunnah mengajak umat ini kepada akidah tersebut. Perlu diketahui bahwasanya dakwah Ahli Sunnah adalah dakwah yang dipenuhi dengan kasih sayang. Dakwah yang mengajak kepada persatuan, kerukunan, bukan kepada perpecahan, pertikaian dan perselisihan. Bahkan dakwah yang mulia ini adalah dakwah rahmah. Dakwah Ahlussunnah adalah dakwah yang memberikan kepada setiap pemilih, pemilik hak akan haknya. Inilah dakwah mereka yang selalu mengajak kepada al-hak, dakwah yang mengajak kepada keadilan, kepada sikap yang objektif di dalam memberikan setiap yang punya hak akan haknya. Meskipun mereka mendolimi dakwah ini, berbuat kejahatan kepada dakwah ini, tetapi dakwah ahli sunnah tetap mengajarkan untuk memberikan hak kepada orang yang mempunyai haknya. Inilah dakwah ahli sunnah, dakwah salafiyah yang menempatkan manusia sesuai dengan kedudukannya. Setiap orang ditempatkan pada tempatnya dan kedudukannya. Dakwah ini tidaklah mengzoliminya dan tidak akan memberikan kehancuran kepadanya. Justru dakwah ini akan selalu mengajak kepada keadilan. Dakwah ini, meskipun merupakan dakwah yang sering dizolimi oleh kebanyakan manusia. Sebabnya adalah Karena mereka tidak mengenal dakwah ini dengan benar Karena ketidaktahuan mereka sehingga mereka mengzolimi dakwah ini Karena menghukumi sesuatu tentunya merupakan cabang Dari gambaran tentang sesuatu itu Sedangkan di sana Terdapat berbagai dakwah Yang mengajak kepada syubuhat kerancuan-kerancuan pemikiran berbagai kesesatan yang sama sekali tidak mempunyai sisi kebenaran maka dakwah ahli sunnah menjauhkan mereka dari dakwah-dakwah -da yang seperti itu dakwah salafiyah dakwah ahli sunnah berlepas diri dari segala tuduhan-tuduhan dari segala syubhat dari segala kesesatan sebagaimana yang telah lalu bahwa dakwah ini adalah dakwah yang dipenuhi dengan kasih sayang dakwah yang mengajak kepada persatuan dan kerukunan dakwah yang mengajarkan untuk memberi setiap yang punya hak akan haknya dakwah yang mengajak kepada keadilan yang menempatkan manusia sesuai dengan tempatnya masing-masing inilah dakwah yang kita mengajak kepadanya kita mengarahkan manusia untuk selalu mengikutinya dakwah ahli sunnah ini sumbernya adalah kitabullah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti Assalafus Salih Inilah Sumber Rujukan kita Tidaklah kita Kembali dan merujuk Kepada seorang pun Selain kepada Nabi Sallallahu anaihi wasallam Tidaklah kita Mengikuti melainkan Rasul Sallallahu anaihi wasallam Dan Rasul Tidaklah beliau mendapati sebuah kebaikan Melainkan beliau selalu menunjukkannya kepada kita Dan tidak ada sebuah keburukan Melainkan beliau selalu memperingati kita untuk menjauhinya Beliau telah meninggalkan kita dalam keadaan di atas hujjah Kondisi yang terang benerang Tidak ada yang menyeleweng daripadanya melainkan orang yang binasa. Beliau Alaihi Wasallam telah menunaikan amanahnya menasehati umat ini. Beliau telah berjuang di jalan Allah dengan sebenar-benarnya. Sehingga Allah sempurnakan agama yang mulia ini dan Allah sempurnakan pula ne'matnya. Kemudian beliau membacakan firman Allah. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian ne'matku. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian Dan aku sempurnakan bagi kalian ne'matku Dan aku rida Islam sebagai agama kalian Setelah itu Tak selang waktu yang lama Hanya dalam waktu yang sebentar Kemudian beliau diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan beliau tidaklah meninggalkan kepada kita satu kebaikan melainkan beliau sebutkan ilmu yang terdapat padanya. Beliau menjelaskannya kepada kita. Inilah perkara-perkara termasuk di antara perkara-perkara yang beliau jelaskan kepada kita yang tidak ada keraguan padanya yaitu mentaati para penguasa Hal ini diterangkan kepada kita di dalam Al-Quran. Di dalam sunnah Nabi Alaihi Wasallam dan amalan as-salafus-salih. Inilah tema dari ceramah kita pada hari ini. Banyak dari kebanyakan manusia tidak mengerti akan urusan ini. Padahal inilah manhaj ahli sunnah wal jamaah. Di dalam kita mentaati para penguasa yang Allah telah serahkan urusan kita kepada mereka Kita menyampaikan ceramah ini Bukan dalam rangka untuk Sekedar kepalsuan Bukan pula untuk mencari sanjungan dari seorang pun Tapi ini adalah akidah Yang kita beragama dengannya Yang kita memahaminya yang semua kaum muslimin hendaknya memahami hal itu. Di sana ada orang-orang yang apabila mendengarkan prinsip yang seperti ini dari dakwah ahli sunnah dia akan mengatakan mereka itu adalah para penjilat penguasa. Mereka itu adalah para intel. Mereka itu adalah mata-mata Para penguasa tidaklah kita mengilmui hal ini dan mendakwahkannya, melainkan karena ini adalah aqidah yang diajarkan di dalam Al-Quran dan diajarkan di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menerangkannya kepada kita. Kita tidak mengatakannya dalam rangka hanya sekedar kepalsuan di hadapan manusia. Bukan dalam rangka untuk riak Bukan pula dalam rangka untuk mencari popularitas Kita akan selalu mengucapkan keyakinan ini Meskipun ada orang yang senang Atau ada pula orang yang tidak senang Niscaya kita akan selalu menyampaikan agama ini kepada manusia Nah إن الأمراء والحكام والسلاطين هؤلاء لهم حق علينا عند أهل السنة والجماعة فلا بد أن نوفيهم حقهم وإن ظلموا. وإن اعتدوا فلا يمنع من إعطائهم حقهم وهذا هو العدل أيها الإخوة إن ظلم السلطان وجور السلطان على نفسه وعلى المسلمين وصلاحه لنفسه وللمسلمين فجاء المنهج الرباني الذي قامت عليه الدعوة السلفية بسد جميع الأبواب التي تسبب الظلم والجور وتزيد منه الخلاف فاغلقت جميع الابواب التي تؤدي الى مثل هذا وامرت باجتماع الكلمة الصبر واستخدام الحكمة لمعالجة هذه الامور السلطان والحاكم هو بشر مثلنا يخطي ويصيب ونحن إذا نظرنا أننا نتمنى أن تكون هناك ولاية مثل ولاية عمر مثل ولاية أبي بكر أو ولاية عمر ولاية عثمان ولاية علي نتمنى لكن هذا الشيء لن يكون لأن هؤلهم خير البشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا الخطأ وارد من من الأمراء والحكام والسلاطين لكن كيف نتعامل مع هؤلاء وكيف نعالج الخطأ الخطأ لا يعالج بخطأ إنما يعالج بنصوص الكتاب والسنة ونحن أيها الإخوة نقف مع بعض الأمور والنقاط التي تبين حق هؤلاء علينا وأن لا بد أن نعطيهم حقهم وإن ظلمون وإن جاروا علينا نعطيهم حقهم مع العلم أن هناك من الخير الكثير التي الذي نراه ونلمسه مما يقدمون فلو نظرنا مثلا في البلاد الاندنسية من الخير الكثير الذي أنتم تعيشون فيه وربما كثير منكم لم يعرف قدره أنتم الآن في أمن وأمان وهذه من الأمور التي يلمسها الجميع ويشاهدها أنتم الآن تقيمون شعائر دينكم حضور الجمع والجماعات بدون مضايقة بل أنهم يسرون لكم ويسهلون لكم من الخير الذي تعيشون فيه أنكم تقيمون شعائر دينكم بدون مضايقة هل يأتي أحد يقول لك لماذا تربي لحيتك أو لماذا تقصر ثوبك هل تجد مضايقة من ولاة أمرك في صلاتك مع في الجمعة والجماعة هل تجد منهم مضايقة في نشر العلم والدعوة؟ لا وأنتم أعرف لأن صاحب الدار أدرى بما فيه بل إنهم يسيرون ويسهلون لكم الدعوة من تيسير والتسهيل كما قال بعض المسؤولين عندما حضرت في مدينة من المدن فين هذه في صولة ما أعرف اسمها كرج المهم في ص في صولة أحد المسؤولين تكلم بكلمة عجبتني صراحة ولمست فيهم يعني هذا أنا دليل على الخير الذي يحملونه قال لي يا شيخ إن من التسهيل والتيسير والأمن الذي نعيشه أنك موجود الآن بيننا لولا الأمن لما استطعت أن تأتي عندنا والله كلمة, كلمة حق لولا الأمن لما استطعت أن أأتيكم هنا والقي محاضرة والمسؤولون يعرفون ويدعمون ويؤيدون لو نظرتم إلى بقية الدول لرأيتم الشيء العجيب فأنتم في نعمة هذه هذه هذه نعمة وهذه من حسناتهم التي ينبغي لنا أن نذكرها لهم ونشكرهم وندعو لهم وجزاهم الله خيراً أيها الأخوة ولات الأمر لهم علينا حق هذه من من أول هذه الحقوق السمع الطاعة وهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة السمع والطاعة في المعروف لا سمع ولا طاعة في معصية السمع والطاعة بالمعروف قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم هذا حق أن نطيع ولي الأمر من هو ولي الأمر قال العلماء ولي الأمر المقصود هنا في الآية العلماء والأمراء العلماء والأمراء العلماء الذين يبينوا حكم الله والأمراء الذين ينفذوا ويطبقوا حكم الله فلا بد له من طاعة والطاعة طاعة ولي الأمر إذا أمر ولي الأمر بأمر فإما أن يأمرك بأمر أمرك الله ورسوله به فهنا يجب عليك أن تطيع طاعة لله ولرسوله أن يأمرك بأمر مخالفا لأمر الله ورسوله فهنا لا يجب عليك الطاعة لا طاعة لمخلوق في فمعصية الخالق إنما الطاعة معروف أن يأمرك بأمر لم يأمر به الله ولا رسوله ولم ينهى عنه وهذا الأمر فيه مصلحة للبلاد والعباد فهنا يجب عليك أن تطيع لا تقول كما يقول البعض لا طاعة لأنه لا في ليس في كتاب الله لا فيه مصلحة مثل وضع إشارات التنظيم مرورية تنظم بين الناس بعض الأمور التي يأمر بها ولي الأمر من أجل الحفاظ على الأمن والتنظيم فهنا يجب عليك أن تطيع لأن فيه مصلحة والمصلحة تعود لك أنت تحفظ لك الأمن فهنا نطيع إذا أمر بأمر فيه مصلحة لنا فنطيع تنظيم كثير الآن ما يحصل من التنظيم من المرور ومن الإجراءات الحكومية هذا فيه مصلحة تعود لنا فلا نتعداه نسمع ونطيع أما إذا أمر بأمر فيه معصية ومخالفة لكتاب الله ولسنة رسول صلى الله عليه وسلم فلا نطيع لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لكن ليس معنى هذا أننا نخرج عليه ليس معنى هذا أننا ننزع يدا من طاعة بل نصبر عليه نصبر وهذا هو الحق الثاني الصبر على ولي الأمر والنبي صلى الله عليه وسلم قال اسمع وطع وإن أخذ مالك وإن جلد ظهرك وعباد بن الصامت يقول بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر وأن لا ننزع يدا من طاعة ولا ننازع الأمر أهله وإن كان على أثر علينا نسمع ونطيع في المنشط والمك في العسر واليسر سمع والطاعة وإن جلد ظهرك وأخذ مالك سمع وطع ولا يدعوك هذا للخروج والتأنيب على ولي الأمر وقد سمعتم أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت من وكان من آخر وصاياه صلى الله عليه وسلم عندما وعظ الصحابة موعظة عظيمة ذرفت منها العيون وجلت منها القلوب كما في حديث الأرباظ بن السهري أن يا رسول الله لعلها موعظة مدع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي انظر إلى هذا اللفظ النبوي، وإن تأمر عليكم عبد حبشي لأن من شر من شرط الولاية أن يكون الوالي والي أمر المسلمين حرا لأن العبد لا يملك له. وقت وقته لسيده وهذا ضرر على المسلمين لكن هذا الضرر لا يعادل الضرر بالخروج عليه هذا ضرر أخف كونك ترضى بأن بأنه عبد وفيه ضرر لك أولى من أن تخرج عليه ويعظم الضرر أكبر انظر إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم سد لهذا الباب تماما والذي وقع من الصحابة في زمن الحجاج بن يوسف الحجاج بن يوسف فعل ما فعل ولا يخفى عليكم الظلم الذي قد قام به وقتل الأنفس فماذا فعل الصحابة هل خرجوا عليه أم صبروا صبروا عليه وكان ابن عمر يصلي خلفه انظر إلى هذا المنهج لم يؤنب عليه مع الظلم الذي وقع منه ولم يحرض عليه بل صبر عليه ننظر إلى منهج السلف الصبر على ولي الأمر الإمام محمد بن حنبل أمتحي وسجن، وضرب وصبر على ثلاثة من الخلفاء الذين يقولون بخلق القرآن صبر عليهم ضربوه وسجنوه وهو صابر ما خرج للناس يقول لهم هذا ظالم هذا يدعو لمقولة كفر وقول بخلق القرآن مقولة كفر صبر رحمه الله بل أعظم من ذلك جاء له أهل, بغد أهل بغداد العلماء والفقهاء أتوا للإمام أحمد كما أخرجه الخلال في كتاب السنة وذكره ابن مفلح في الآداب الشرعية يخوان هذا منهجنا هؤلاء هم سلفنا إذا كان هؤلاء لا يعرفون الحق ولا يتقون الله فمن يكون هؤلاء الذين يدعون للخروج ويدعون للفوضى قال اجتمع فقهاء أهل بغداد عند الإمام أحمد يعني اللي اجتمع من؟ علماء؟ علماء؟ فأخبروه أن هذا الأمر قد تفاقم الأمر صار خلاص بلغ مبلغه قالوا ولا, ولا نرضى بإمارته ولا سلطانه خلاص يريدون الخروج فماذا قال لهم هذا الإمام؟ الذي يمشي مع الآثار والسنة أمرهم بتقوى الله ثم قال عليكم بالإنكار في قلوبكم لا تنزعوا يدا من طاعة لا تشقوا عصى المسلمين لا تصفكوا دماءكم ودماء المسلمين انظروا إلى عاقبة أمركم اصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر هذا خلاف الأثر يعني خلاف السنة ماذا تقول السنة اسمع وطع وإن جلد ظهرك وأخذ مالا أصبر لا تنزع يدا من طاعة انظر إلى هذا الموقف العظيم من هذا الإمام جاء عنده الفقهاء وهم قد بلغوا مبلغا في الغضب مما يرون من ظلم وجور لكنه يقول لهم انظروا إلى عقبة أمركم الخروج ما جاء لأمة بخير أبدا لم يأتي لأمة من الأمم بخير لا تصفكوا دماءكم ودماء المسلمين وإذا نظرنا ناتج هذه الأفعال كم قتيل في بعض البلدان كم من نفس أزهقت ودم أريق دماء المسلمين دم المسلم غالي عند الله أغلى من الكعبة كان الإمام أحمد يبين لهم السنة الصبر عليهم الصبر وعدم الاستعجال لأن في الاستعجال الندم نحن ننظر الآن فيما حولنا من, من مما جرى في العالم من النتائج نتائج الخروج على ولاة الأمور هل أثمرت خيرا؟ بعض البلدان كان تعيش في أمن وأمان والآن في فوضى وخوف لو صبروا على ما كانوا عليه لكان أهول مما يعيشون فيه فالصبر عليهم وإن ظلموا وإن جاروا اصبروا وهذا ينقلنا إلى المرحلة الثالثة من حقهم علينا نعم Kemudian Beliau Hafizahullah Melanjutkan Sesungguhnya para penguasa Pemerintah Mereka adalah Orang-orang yang mempunyai hak Atas kita Di dalam keyakinan ahli sunnah maka hendaklah kita memberikan hak mereka secara penuh meskipun mereka berbuat kekhaliman meskipun mereka berbuat hal yang melampaui batas yang demikian itu tidaklah mencegah kita untuk memberikan kepada mereka hak mereka secara penuh inilah yang disebut dengan keadilan Wahai segenap ikhwah Sesungguhnya Kezaliman para penguasa itu akan kembali Atas dirinya Dan atas segenap kaum muslimin Demikian pula kebaikan mereka akan kembali untuk dirinya sendiri Dan juga atas segenap kaum muslimin Maka datanglah man hads rabbani yang dakwah salafiyah ini tegak di atasnya untuk menutup semua pintu yang akan menyebabkan kezoliman dan sikap yang melampaui batas serta menjauhkan mereka dari berbagai perpecahan dan perselisihan. Maka dakwah ini menutup semua pintu itu dan memerintahkan kepada persatuan serta kerukunan ketenteraman dan menggunakan cara yang hikmah untuk mengobati perkara-perkara yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat para penguasa itu adalah manusia biasa seperti kita bisa benar dan bisa salah apabila kita melihat sungguhnya kita berangan-angan bahwa di sana ada kekuasaan seperti kekuasaan Abu Bakar, kekuasaan Umar, kekuasaan Utsman maupun kekuasaan Ali bin Abi Thalib. Kita mengangan-angankan itu. Tapi ini belum tentu akan bisa terlaksana. Karena mereka adalah sebaik-baiknya manusia setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kesalahan itu mungkin saja terjadi dari para penguasa kita dan pemerintah kita. Tetapi yang penting adalah bagaimana kita bermuamalah dengan para penguasa dan pemerintah itu. Bagaimana kita menanggulangi kesalahan-kesalahan mereka sebuah kesalahan itu tidak bisa diobati dengan kesalahan yang lain, tetapi hanya bisa diobati dengan nas-nas baik dari Al-Qur'an maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini kita akan memperhatikan sebagian titik-titik penting yang menjadi hak para penguasa itu atas kita sehingga kita bisa memberikan hak mereka kepada mereka meskipun mereka berbuat kezaliman dan perlu diketahui bahwasanya di sana masih terdapat kebaikan yang banyak yang kita saksikan sekarang ini bahkan kita merasakannya kebaikan-kebaikan yang mereka kedepankan untuk kita sebagai contoh kalau seandainya kita melihat ke negeri ini, yaitu negeri Indonesia, padanya terdapat kebaikan yang cukup banyak yang kalian hidup di tengah-tengahnya. Bahkan barangkali kebanyakan dari kalian tidak mengetahui berapa besar nilai dari kebaikan-kebaikan yang telah mereka berikan itu. Sekarang kalian berada di dalam kondisi yang dipenuhi dengan rasa aman dan ketenteraman. Hal ini adalah perkara yang dirasakan oleh semua masyarakat. Kalian bisa menegakkan agama kalian dengan mudah. Kalian menegakkan sholat jamaah. Menegakkan sholat-sholat jum'ah. Tanpa ada kesulitan tanpa ada kepayahan sedikit pun bahkan para penguasa itu memudahkan urusannya untuk kalian. Kalian hidup di sebuah negeri yang kalian dengan mudah tanpa ada kesulitan dari penguasa untuk bisa melaksanakan syiar-syiar agama kalian. Tidak ada tidak ada penguasa yang menanyakan kenapa engkau memelihara jenggotmu kenapa engkau memotong pakaianmu sama sekali tidak ada kesempitan yang mereka berikan kepada kalian baik itu di dalam menegakkan sholat jamaah ataupun sholat jum'ah demikian pula tidak ada kesulitan yang mereka berikan di dalam menyebarkan ilmu di dalam menyampaikan dakwah, dan kalian lebih tahu tentang hal itu karena orang yang punya rumah tentu sangat mengerti mengenai rumahnya bahkan para penguasa di negeri ini telah memudahkan dakwah kalian dan termasuk dari kemudahan yang telah diberikan sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian pejabat pemerintah di sebagian tempat yang aku sempat menyampaikan ceramah di negeri ini Yaitu yang beliau maksud di Sulu di Karanganyar Pada muhabbarah yang lalu Kata beliau Sungguh Sang pejabat pemerintah itu telah mengucapkan suatu kalimat Yang membuatku sangat terkesan dengannya Dia mengatakan Wahai Sheikh Termasuk kemudahan yang diberikan oleh pemerintah bagi kaum muslimin yaitu adanya rasa aman di negeri ini kalau bukan karena kondisi yang aman niscaya engkau tidak akan bisa berada di negeri ini dengan keamanan di antara kami, di tengah-tengah kami engkau tidak akan bisa datang ke negeri ini dengan keamanan dan belum tentu engkau bisa pula untuk menyampaikan ceramah di tempat ini. Demikianlah ternyata para penguasa mereka memberikan dukungan, memberikan kemudahan, dan membantu untuk melaksanakan agama kalian. Sementara kalau seandainya kalian melihat kepada negeri-negeri yang lain, Kalian akan melihat bahwa sungguhnya kalian sedang berada di dalam sebuah kenikmatan yang luar biasa. Maka hendaklah. Ini hal yang patut kita syukuri bagi para penguasa itu. Ini perlu kita sebutkan termasuk dari kebaikan-kebaikan mereka. Sehingga kita perlu mendoakan kebaikan selalu untuk mereka, para penguasa tersebut. Semoga Allah SWT membalasi mereka dengan kebaikan. Para penguasa mempunyai hak atas kita. Haknya yang pertama adalah mendengar dan taat. Ini merupakan salah satu prinsip dari prinsip-prinsip dakwah as-salafiyyah, da'wah ahli sunnah. Dan ketaatan mendengar dan taat tersebut tentunya dalam perkara yang baik Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang artinya wahai orang-orang yang beriman taatlah kalian kepada Allah dan juga taatlah kepada rasulnya dan para pemimpin di antara kalian ini merupakan hak para pemimpin atas kita bahwa kita mentaati mereka siapakah para pemimpin yang dimaksud di dalam ayat ini para pemimpin yang dimaksud di dalam ayat ini adalah para ulama dan umara para ulama yaitu orang-orang yang menjelaskan hukum Allah sedangkan para umara adalah orang-orang yang menerapkan hukum Allah tersebut di negerinya maka haruslah kita memberikan ketaatan kepada mereka itu apabila penguasa Memerintahkanmu dengan sebuah perintah yang memang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka wajib atasmu untuk taat sebagai ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Dia memerintahkanmu dengan sebuah perintah yang menyelisih perintah Allah dan perintah Rasulnya, maka di sana ada kewajiban untukmu tidak mentaatinya, karena disebutkan di dalam hadis. Tidak ada ketaatan bagi makhluk Di dalam bermaksiat kepada al-khalik Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Dan dalam riwayat lain disebutkan Hanya saja ketaatan itu dalam perkara yang baik Dalam perkara yang ma'ruf Kemudian Apabila penguasa itu memerintahkan Kepadamu sebuah perintah Yang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya dan tidak pula dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Dan di dalamnya terdapat kemaslahatan kemaslahatan bagi para hamba dan negeri yang dipimpinnya. Maka wajib untuk engkau mentaatinya, meskipun tidak ada di dalam kitabullah ataupun sunnah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi di dalamnya mengandung kemaslahatan kemaslahatan bagi para hamba dan negeri-negeri yang dipimpin oleh penguasa itu seperti misalnya rambu-rambu lalu lintas dan sebagian perkara yang memang ditujukan untuk memberi perlindungan, penjagaan dan pengaturan kepada negeri tersebut maka kewajiban kita adalah mentaatinya demi kemaslahatan kemaslahatan yang akan kembali kepadamu yang akan menjaga keamanan untukmu. Maka kalau perintah itu mengandung maslahat, Kewajiban kita adalah mentaatinya. Beliau kembali mengingatkan. Tentang contoh-contoh hal ini. Seperti beliau sebutkan. Rambu-rambu lalu lintas. Demikian pula. Berbagai peraturan-peraturan pemerintah yang semua kemaslahatannya akan kembali kepada kita kalau kita mau mendengar dan taat kepada para penguasa kita adapun kalau dia memerintahkan dengan sebuah perintah yang mengandung maksiat atau menyelisihi perintah Allah maupun perintah Rasulnya maka tidak boleh kita mentaatinya karena tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada al alkoholik Kemudian beliau ingatkan, bukanlah makna hal ini, bahawa kita akan memberontak kepada penguasa itu. Atau kita melepaskan kendali ketaatan dari penguasa itu. Bahkan hendaknya kita berbuat dengan sabar. Hendaknya kita sabar yang merupakan hak mereka atas kita. Maka yang kedua adalah yang menjadi hak penguasa atas kita yaitu bersabar atas para penguasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan mendengarlah dan taatlah kepada para penguasa meskipun dia mengambil hartamu dan memukul punggungmu. Di dalam hadis Ubad bin As-Samit, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan mendengarlah. Nabi mengajarkan kepada kami untuk mendengar dan taat Baik dalam keadaan mudah ataupun sulit Dalam keadaan kami suka atau tidak suka Dan tidaklah kami mencabut urusan kekuasaan dari orang yang telah diserahkan untuk memegangnya Inilah yang telah diajarkan oleh Nabi Wasallam Untuk kita tetap mendengar, kita tetap taat Baik dalam keadaan kita suka atau tidak suka, dalam keadaan mudah atau sulit, meskipun dia memukul punggung kita dan mengambil harta kita. Maka apa yang dilakukan oleh sebagian manusia yang mencela penguasa ini tidak boleh dilakukan. Dan kalian telah mendengar bagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan itu termasuk dari wasiat beliau yang terakhir sebagaimana disebutkan dalam hadis Irbad bin Sariyah di mana beliau bersabda aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah mendengar dan taat kepada penguasa meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak Habshi yang hitam legam coba lihat kepada kalimat Nabawiyah ini beliau mengajarkan untuk kita tetap taat kepada seorang budak hitam legam budak habshi padahal termasuk syarat kekuasaan adalah seorang hamba itu dalam keadaan merdeka bukan budak karena seorang budak dia tidak mempunyai waktunya karena waktunya akan dihabiskan untuk Tuan yang memilikinya Tentunya ini merupakan Bahaya bagi kaum muslimin Akan tetapi Nabi SAW Tidak membolehkan untuk keluar Dari penguasa yang seperti ini Karena bahayanya Akan lebih ringan Meskipun seorang budak Bila dia memimpin Maka akan menimbulkan bahaya Kepadamu Tetapi itu lebih ringan Dibanding engkau memberontak kepada penguasa tersebut karena nistaya bahayanya akan lebih menyebar luas. Nistaya bahayanya akan menjadi lebih besar. Maka perhatikanlah kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam itu. Di dalamnya terdapat tuntunan untuk kita menutup pintu ini dengan sepenuhnya. Dan perhatikanlah apa yang terjadi dari as-sahabah pada masa Al-Hajjat bin Yusuf Al-Hajjat bin Yusuf telah memperbuat apa yang telah dia perbuat dan bukan suatu hal yang rahasia atas kalian bagaimana Al-Hajjat bin Yusuf berbuat kezaliman yang besar dia membunuh sekian banyak nyawa apakah para sahabat itu memberontak kepada Hajjat atau mereka bersikap sabar jawabannya bahwa mereka tetap bersikap sabar. Ibnu Umar radhiyallahu an. Beliau salat di belakang Al-Hajjaj. Inilah dakwah yang kita berpegang dengannya. Dakwah yang mengajak kita untuk berpegang kepada manhaj ini. Tidak melakukan celaan kepada penguasa meskipun penguasa itu berbuat kezaliman. Dan Demikian pula tidak boleh membangkitkan amarah, emosi masyarakat untuk memberontak kepada penguasa tersebut. Bahkan kewajiban yang harus kita tunaikan adalah bersikap sabar. Inilah manhaj as-salaf. Manhaj as-salaf adalah sabar atas, atas para penguasanya. Demikian pula al-imam Ahmad rahimahullah. Beliau telah diuji, dipenjarakan dipukul namun beliau tetap sabar selama masa pem pemerintahan tiga khalifah yang kesemuanya berpendapat bahwa Al-Quran itu makhluk tetapi Al-Imam Ahmad tetap sabar meskipun mereka memukulnya dan memenjarakannya beliau tetap sabar mungkin sebagian manusia akan mengatakan ini zalim ini adalah penguasa yang zalim, penguasa yang mengajak kepada ucapan kufur. Ucapannya adalah ucapan kekafiran. Tetapi Al-Imam Ahmad rahimahullah beliau tetap bersikap sabar. Bahkan yang lebih daripada itu. Pernah datang kepada beliau para penduduk Baghdad dari kalangan para ulama dan fuqaha sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hallal di dalam As-Sunnah Demikian pula oleh Ibnu Muflih di dalam Al-Adab Al-Syara'iyah. Mereka mengatakan bahwasannya perkara ini sudah sedemikian hebat. Yakni fitnah yang menimpa di masa Al-Imam Ahmad. Dan mereka mengatakan kami tidak lagi rida dengan kepemimpinannya. Maka berkatalah Al-Imam Ahmad yang selalu berjalan sesuai dengan asar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau rahimahullah memerintahkan mereka untuk bertakwa kepada Allah. Kemudian beliau mengatakan, hendaklah kalian ingkari di dalam hati-hati kalian saja. Janganlah kalian mencabut tangan ketaatan darinya. Janganlah kalian memecah belah tongkat persatuan kaum muslimin. Janganlah kalian menumpahkan darah kalian bersama darah-darah kaum muslimin Lihatlah akibat dari urusan kalian yang akan terjadi nantinya Hendaknya kalian tetap sabar Sampai orang yang baik bisa beristirahat Atau orang lain akan beristirahat dari seorang pelaku kejahatan Dan beliau katakan Ini adalah perkara yang menyelisihi atar Karena memang sunnah Rasulullah SAW telah mengajarkan untuk mendengar dan taat Walaupun para penguasa itu berbuat kezaliman Maka tetaplah sabar Dan tidak boleh mencabut tangan ketaatan dari penguasa Perhatikan sikap Al-Imam Ahmad rahimahullah ini Para fukuhak Baghdad datang kepada beliau Untuk meminta beliau karena kezaliman para penguasa yang telah terjadi tapi beliau tetap menyatakan kepada mereka lihatlah akibat dari urusan kalian sikap memberontak kepada penguasa itu tidak akan pernah mendatangkan kebaikan kepada umat ini maka beliau menasihatkan kepada mereka janganlah kalian menumpahkan darah kalian dan janganlah kalian menumpahkan darah kalian bersama darah-darah kaum muslimin Kita bisa lihat kepada sebahagian negeri yang memberontak kepada penguasanya Sudah berapa banyak jiwa yang lenyap, nyawa yang hilang Terjadi petaka yang besar Padahal jiwa seorang muslim, nyawa seorang muslim itu di sisi Allah lebih mulia daripada Ka'bah Demikianlah Al-Imam Ahmad Rahimahullah beliau menjelaskan kepada mereka as-sunnah beliau mengajak mereka untuk sabar di atasnya dan tidak bersikap terburu-buru karena sikap terburu-buru itu akan menimbulkan penyesalan maka silahkan lihat kepada berbagai negeri di alam ini yang ada di sekitar kita apa hasil yang telah diakibatkan oleh sikap memberontak kepada para penguasa apakah hal itu apakah hal itu pernah membuahkan kebaikan Sebagian negeri dahulu berada di dalam kondisi yang penuh dengan keamanan Tapi setelah mereka jatuh ke dalam sikap yang seperti itu Akhirnya timbul berbagai kekacauan dan keonaran Dan tersebar luas di kalangan mereka rasa takut Jikalau seandainya mereka mau sabar Maka itu lebih utama dari kondisi yang mereka berada hidup di dalamnya saat ini Kesabaran atas penguasa adalah perkara yang harus meskipun mereka berbuat kezoliman. Hal ini menyeret kita kepada hak mereka yang ketiga. Yaitu. Naam. Iza ta'amanna. Berladi zakarahu Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. وما حصل بينه وبين فقهاء بغداد نعلم فقه ذلك الإمام وسعة علمه ونظرته الباسرة عندما حثهم على الصبر وبين لهم عاقبة هذا الأمر. الإمام أحمد صبر مع أن المقولة بخلق القرآن مقولة كفر إلا أنه لم يكفر الواثق بل كان رحمه الله تعالى يعذره بتأويل لم يأخذ لم تكن هذه فرصة له. بأن يشيع بين الناس بكفر الحاكم والوالي بل رحمه الله عذره ولم يكفره وهذا من فقه رحمه الله تعالى وهذا ينقلنا أيها الإخوة إلى الحق الذي يليه حق الوالي علينا ألا نشيع الخلاف بيننا وبينه بين أوساط الناس ونقلل من هيبته في قلوب الناس بل ينبغي علينا أن نراعي هذه المصلحة وهي بقاء هيبة الوالي في قلوب العامة وهذا ما جرى بين عمار بن ياسر وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عمر رضي الله تعالى عنه كان لا يرى التيمم لمن أجنب للجنب حتى يغتسل وكان عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما يفتي بأن الجنب إذا أجنب فإنه يتيمم إذا لم يجد الماء فسمع بذلك عمر رضي الله تعالى عنه فاستدعاه فسأله أنت الذي تقول بالتيمم للجنب إذا لم يجد الماء قال نعم يا أمير المؤمنين ثم أخذ يذكر أمير المؤمنين بما وقع في غزوة من الغزوات وبأن النبي صلى الله عليه وسلم أفتى للجنب إذا لم يجد الماء بالتيمم إلا أن عمر رضي الله تعالى عنه لم يذكر ولم يتذكر فقال له عمار وهذا الشاهد يا أمير المؤمنين إن أردت أن لا أحدث به لا أحدث به انظر إلى فقه الصحابة لا يريد أن يشيع الخلاف بينه وبين أمير المؤمنين والرعية حتى ولو أن لا يحدث بالحديث حتى ولو أن لا يحدث بالحديث فقال له عمر لا نولي ما توليت لماذا؟ لأن الخلاف وخروج الخلاف شر شر كما قال ابن مسعود الخلاف شر أتم الصحابة خلف عثمان رضي الله تعالى عنه في مينة مع أن السنة القصر لكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يريدون الخلاف وإشاعة الخلاف بين العامة لأن الخلاف لا يأتي إلا بشر هكذا كان فقه الصحابة ليس كما يفعله الآن البعض من تصيد المخالفات وإظهارها بين الناس وإشاعتها بين الناس لكي تسقط هيبة الوالي والسلطان من قلوب الناس فإذا سقطت سهل عليهم الخروج فالذي ينبغي لنا أن ننتهج هذا النهج السلفي معولات الأمور وهذا ينقلنا أيها الإخوة للحق الذي يليه حقهم علينا النصيحة لا الفضيحة إن ولا تفضح جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله رضي لكم ثلاثا وصخط عليكم وفي رواية كره لكم ثلاثا إن الله رضي لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوه وأن تناصحوا من ولاكم الله أمره وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم وكره لكم القيل والقال وإضاعة المال وكثرة السؤال فالنصيحة هي التي رضيها الله لنا ومن حقهم علينا أن ننصحهم وإلا نسكت لكن كيف نصيحتهم هذا الذي اختلف أهل الأهواء مع أهل السنة في كيفية النصيحة لولي الأمر لا بد لولي الأمر من نصيحة ولا بد أن ننصح له وأن نكون من البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، لكن بالطرق الشرعية التي بينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار عليها الصحابة وسلف الأمة. يا إخوان نحن إذا تكلمنا لا نتكلم من تلقاء أنفسنا إنما نتكلم من منطلق أدلة بيّنها لنا الرسول صلى الله عليه وسلم لا ننطلق من منطلق الحماس بل ننطلق من الأدلة كيف يناصح ولي الأمر النصيحة مطلوبة وواجبة الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمته لكن ما هي طرق النصح وكيف ننصح نعم مناصحة ولي الأمر كما قالها النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينصح لسلطان فلا يبدها علانية وليأخذ بيده ولا يبدها علانية فإن سمع منه فذاك وإلا فقد أدى ما عليه هذا هو المنهج الصحيح لمناصحة ولاة الأمر أن تكون النصيحة في السر ولا تكون علانية ونهج الصحابة هذا المنهج فجاءوا لأسامة بن زيد فقالوا له ألا تكلم عثمان أي تنصح عثمان فقال له أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم فقد كلمته فيما بيني وبينه لا أريد أفتح أمرا أكون أول من فتحه. انظر إلى هذا الصحابي ماذا يقول أنصحه فيما بيني وبينه هل ترون أني أخبركم وأذيع لكم لا النصيحة عند أهل السنة والجماعة سراً وأما النصيحة في العلن فهي فضيحة وليست بنصيحة ليست من النصيحة الصعود على المنابر ونقد الحكام من على المنابر أو عبر الإذاعات إنما نصيحتهم في السر أكتب له اذهب لمن هو قريب منه فبلغه أن يبلغه النصيحة وليس شرطا تخرج للناس وتقول ترى أنا كتبت ونصحت فهذه من أساليب التعنيب على الحكام النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ليس شرطا أن يسمع منك ويطيعوا لك إن سمع منك فذاك وإلا فقد أديت ما عليك الذي عليك تبلغ النصيحة ليس أن تخرج بين الناس وتؤنب الناس وتدعوهم للخروج على ولي الأمر لا هذه منهج سلفية مع الحاكم انصح له لكن نصيحتك لابد بد أن تكون متبعة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم نعم Kemudian beliau mengatakan, apabila kita memperhatikan yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah dan apa yang terjadi antara beliau dan para fukoha Baghdad, maka kita bisa mengetahui bagaimana pemahaman beliau, luasnya ilmu beliau dan tajamnya penglihatan hati beliau. Setelah terjadi apa yang telah terjadi di masa beliau Beliau menganjurkan untuk sabar Dan menerangkan kepada mereka akibat dari perkara mereka itu Al-Imam Ahmad rahimahullah bersikap sabar Padahal ucapan yang dikeluarkan oleh Khalifah adalah ucapan yang mengatakan bahawa Al-Quran itu makhluk yang tentunya ucapan ini adalah ucapan kekafiran. Hanya saja beliau rahimahullah tidaklah mengkafirkan khalifah Al-Wathiq. Bahkan dahulu beliau rahimahullah memberi uzur kepadanya. Beliau memberi uzur kepadanya dengan sebab takwil. Beliau tidak menganggap hal ini sebagai kesempatan untuk beliau agar menyebarkan Keaibannya di tengah-tengah manusia Untuk menyebarkan Kekafiran sang penguasa Tetapi Al-Imam Ahmad Rahimahullah Justru beliau tidak mengkafirkannya Dan beliau memberi Uzur kepadanya Ini adalah Pemahaman Al-Imam Ahmad Yang cukup dalam Pemahaman tentang Al-Haq Kemudian Kewajiban yang berikutnya yang merupakan kewajiban kita atas para penguasa kita yaitu tidaklah kita menyebarkan perbedaan perselisihan ataupun pertikaian yang terjadi antara kita dengan penguasa di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah masyarakat hendaknya kita menjaga kewibawaan penguasa tersebut karena ini merupakan kemaslahatan yang harus kita pelihara Yaitu menjaga kewibawaan para penguasa di hati masyarakat umum. Inilah yang pernah terjadi antara Ammar bin Yasir dan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Radiyallahu Dahulu Umar ibn al-Khattab sebagai khalifah, beliau tidak berpendapat bolehnya tayamum bagi orang yang junub meskipun tidak mendapatkan air. Sampai dia mandi Sementara Ammar Berfatwa bahawa orang yang junub Dan dia tidak mendapatkan air Maka dia boleh untuk bertayamum. Maka tatkala Umar ibn al-Khattab R.A Mendengar hal itu dari Ammar bin Yasir R.A Beliau pun memanggilnya Lantas beliau bertanya hal itu kepada Ammar Benarkah engkau yang mengatakan bahwa orang yang junub dan tidak mendapatkan air Dia boleh untuk bertayamum? Maka Ammar menjawab Benar wahai amirul Mukminin. Kemudian Ammar Mengingatkan Umar ibn al-Khattab Dengan Sebuah peristiwa yang pernah terjadi di masa Rasulullah SAW Di dalam sebuah pertempuran Nabi SAW pernah berfatwa Tentang Bolehnya menggunakan tayamum bagi orang yang junub dan tidak mendapatkan air Akan tetapi Umar tidak mengingat hal itu Maka Ammar berkata kepada Umar ibn al-Khattab Dan inilah letak yang kita inginkan dari hadith ini Ammar mengatakan kepadanya Apabila engkau mau wahai amirul Mukminin, Aku tidak menyampaikan hadith ini kepada manusia Aku tidak akan menyampaikannya Inilah pemahaman as-sohabah Tidak menyeberluaskan perbedaan antara dirinya dengan penguasa Bahkan sampai pada tingkat Ammar Ammar Tidak akan menyampaikan hadis yang didengarnya dari Rasulullah Alaihi Wasallam Apabila hal itu memang diinginkan oleh Umar Ibn Khattab sebagai penguasanya Tetapi Umar Ibn Khattab menyatakan lakukanlah sebagaimana yang hendak engkau lakukan. Hal yang demikian itu dikarenakan perbedaan itu akan menimbulkan keburukan dan munculnya perbedaan itu di tengah khalayak akan menimbulkan keburukan sebagaimana yang dinyatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an bahwasanya perselisihan itu adalah buruk Dahulu Osman ibnu Affan melaksanakan sholat secara sempurna, secara penuh di mina. Padahal sunnah rasulullah saw adalah melaksanakan sholat di mina secara kotor. Akan tetapi as-sahabah radhiyallahu anhum tidak ingin bahwa perbedaan mereka disebarluaskan di tengah-tengah masyarakat umum. Karena perselisihan itu tidaklah akan mendatangkan melainkan hanya keburukan. Demikianlah pemahaman as-sohabah Sahabah anhum. Apabila perbedaan-perbedaan perselisihan-perselisihan itu disebarluaskan di tengah-tengah manusia. Di tengah-tengah masyarakat umum. Maka niscayalah Kewibawaan para penguasa itu akan jatuh, akan runtuh. Dari hati-hati manusia. Sehingga. Ini akan menjadi kesempatan bagi orang-orang yang akan mengambil kesempatan untuk memberontak kepada penguasa itu. Maka yang selayaknya, yang merupakan manhaj al-salafi bersama para penguasanya adalah tidak menyebarkan keaiban mereka. Tidak menyebarkan Perselisihan yang ada di antara dirinya dengan para penguasa tersebut di tengah-tengah masyarakat umum. Hal ini menyeret kita kepada hak yang berikutnya, yaitu hak penguasa atas kita. Hak yang berikutnya adalah hak yang keempat, yaitu memberi nasihat. Bukan membongkar keaiban. Berilah nasihat dan engkau tidak perlu merasa gembira dengan itu. Di dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya Allah meridai tiga perkara terhadap kalian dan Allah murka atau Allah benci tiga perkara pula untuk kalian. Allah, Allah meridai untuk kalian bahawa kalian mengibadahi Allah dan tidak menyekutukannya dan bahwasanya kalian berpegang teguh dengan, ta dengan tali Allah secara bersama-sama dan tidak berpecah belah dan hendaklah kalian Menasihati orang-orang yang Allah telah serahkan urusan kalian kepadanya, yaitu penguasa Allah juga membenci kepada kalian tiga hal Yaitu suka menyebarkan gosip Yang kedua menyia-nyiakan harta Dan banyak bertanya Memberi nasihat Adalah termasuk perkara yang Allah ridhai untuk kita maka termasuk dari hak penguasa adalah kita memberi nasihat kepada penguasa itu jika kita tidak mampu maka hendaklah kita diam itu lebih baik akan tetapi masalahnya adalah bagaimana cara kita untuk menasehati mereka ahlus sunnah disinilah letak perbedaan antara ahlus sunnah dengan ahlul ahwa di dalam cara Bagaimana menasihati para penguasa? Maka hendaklah kita menjadi orang-orang yang memberi nasihat yang baik kepada para penguasa. Hendaknya kita menjadi para pendukung yang baik yang mengajak para penguasa itu kepada kebaikan dengan cara-cara yang telah disyariatkan dan diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berjalan di atasnya para sahabat dan salaf dari umat ini. Tentunya kalau kita berbicara tentang masalah ini, kita tidak berbicara dengan apa yang ada pada diri kita sendiri. Tentulah kita akan berbicara dengan berangkat dari apa yang diajarkan di dalam agama kita dan diterangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya dengan semangat, tetapi dengan dalil-dalil. Bagaimana kita harus menasehati para penguasa? Yang mana nasihat itu adalah perkara yang wajib dan diinginkan dari kita di dalam agama ini. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahawa agama itu adalah nasihat Mereka bertanya kepada siapa ya Rasulullah. Beliau menjawab, an nasihah itu adalah untuk Allah, untuk Kitabnya, untuk Rasulnya, untuk para pemimpin-pemimpin kaum Muslimin dan keseluruhan mereka lantas bagaimana tata cara dalam memberikan nasihat kepada para penguasa disebutkan di dalam hadis bahwasanya barang siapa yang ingin menasehati penguasanya maka janganlah dia menampakkannya secara terang-terangan hendaklah dia memegang tangannya dan tidak menampakkannya secara terang-terangan kalau nasihat itu diterima maka itulah yang diinginkan jika nasihat itu ditolaknya, maka berarti engkau telah menunaikan yang menjadi kewajibanmu. Inilah manhaj yang benar, manhaj yang benar kepada para penguasa, bahwa nasihat itu hendaklah dilakukan secara rahasia. Inilah manhaj yang dijalani oleh para sah para sahabat radhiyallahu anhum. Pernah suatu ketika mereka datang kepada Utsman bin Zaid. Kemudian mereka mempertanyakan kepada Utsman bin Zaid, apakah dia sudah mengajak berbicara Utsman bin Affan? Maka Utsman bin Zaid menjawabnya kepada mereka, Perlu, perlukah aku memperdengarkan hal itu kepada kalian? Tidak cukupkah hal itu hanya berlaku berlangsung antara aku dengan Utsman? Aku tidak ingin menjadi orang yang pertama membukanya kepada manusia. Cukuplah aku menasehati apa yang terjadi antara aku dengan dirinya. Yaitu dengan Utsman? Kata beliau, apakah perlu aku memperdengarkan kepada kalian? Perlukah aku sebarkan kepada kalian nasihat tersebut? Inilah tata cara memberi nasihat kepada penguasa menurut Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Yaitu menasehatinya secara tersembunyi dan tidak terang-terangan Karena nasihat yang disampaikan secara terang-terangan itu bukanlah nasihat Tetapi sungguhnya adalah membongkar aib Bukanlah cara menasehati penguasa dengan naik ke atas mimbar Lantas membeberkan kejelekan-kejelekan penguasa Atau menyebarluaskannya di dalam media-media radio atau yang semacam itu, maka hendaklah nasihat itu disampaikan secara rahasia. Tulislah nasihat itu kepadanya, atau pergilah kepada orang yang dekat dengannya yang bisa menyampaikan nasihat itu kepadanya. Bukanlah syarat di dalam memberikan nasihat. Engkau mengatakan kepada manusia bahwa aku telah menasehati penguasa ini. Ini. Bukanlah tata cara dalam menasehati penguasa, tapi ini, tapi ini sungguhnya adalah metode-metode di dalam membongkar keaiban penguasa. Dan bukan pula syarat dari memberikan nasihat kepada penguasa, bahawa penguasa itu harus menerima dan mendengar nasihatmu. Jika dia mendengarnya jika dia mendengar nasihat itu dari dirimu, maka itulah yang diinginkan. Tetapi kalau seandainya dia menolaknya, maka engkau telah menunaikan apa yang menjadi kewajibanmu untuk menyampaikan nasihat dan bukanlah hakmu untuk memberontak kepada penguasa itu ketika nasihatmu tidak diterima olehnya inilah manhaj as-salaf terhadap para penguasa berilah nasihat secara rahasia sesuai dengan apa yang telah dituntunkan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam وهذا ينقلنا أيها الإخوة إلى الحق التالي حقهم علينا أن ندعو لهم بالصلاح لأن بصلاحهم صلاح للبلاد والعباد فحقهم علينا أيها الإخوة أن ندعو الله عز وجل أن يصلحهم وهذا منهج أهل السنة والجماعة هذا المنهج الذي سارت عليه هذه الدعوة السلفية من بين الدعوات قال الإمام البربهاري في كتاب السنة إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هواء وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة ويقول الفضيل بن عياض لو كانت لي دعوة لجعلتها للسلطان هذا هو المنهج السلفي أن ندعو لهم بالصلاح وأما الدعاء عليهم فهذا من علامات أهل البدع والاهواء فكيف بسبهم ولعنهم بل وكيف بتكفيرهم فهذا أعظم وأعظم لأن من قال لأخيه يا كافر ولم يكن كذلك إلا حارت ورجعت عليه فليس من منهجه للسنة والجماعة الدعاء على الحكام أو تكفيرهم بل الدعاء لهم بالصلاح وأن يهيئ الله عز وجل لهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتذكرهم به ومن هنا نعلم خطر المناهج الواردة التي تنتهج المنهج الفاسد من إشاعة وإذاعة تكفير حكام المسلمين وأنه ليس هناك ولاية وليس هناك حاكم مسلم هذا منهج خطير ينبغي الحذر منه لأنه يدعو إلى شر وإلى فرقة فلا بد أن نحذر منه. بل حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الخوارج قبل خروجهم وبينهم ووصفهم وحذر منهم وهكذا ينبغي لنا أن نحذر من كل من ينتهج هذا المنهج الفاسد وليس بغريب عنكم الدعوة الجديدة التي انتشرت وذاعت وهي دعوة الدولة الإسلامية داعش هذه الشرذمة التي صخرت نفسها لحرب الإسلام والمسلمين بدعوة الإسلام وتكفير حكام المسلمين وأنه لا يوجد شريعة إلا عند هذه الدولة وأنهم هم على الشريعة وعلى الإسلام وإذا نظرت إلى حقيقة هؤلاء هم في معزل والإسلام في معزل أفعالهم لا لا تبت للإسلام بصلة يقولون بنصرة الإسلام وهم يقتلون المسلمين يقولون بحرب الكفار وهم يحاربون المسلمين وترك الكفار خلف ظهورهم وجندوا أنفسهم وتوجهوا هل تعلمون إلى أين يتوجهون؟ ها هم يتوجهون إلى بلاد الحرمين تركوا الكفار خلفهم. ويريدنا نتوجه إلى بلاد الحرمين بدعوة نصرة الإسلام والمسلمين دعوة باطلة كاذبة مكشوفة الكل يعرفها معقل الإسلام ومنبع الرسالة قبلة المسلمين يدعون أنهم سوف يطهرونها انظروا إلى هذه الدعوة الباطلة يخدعون المسلمين ويجندون أبناء المسلمين لحرب الإسلام ومن ذهب وعاش معهم عرف حقيقتهم عرف أن هؤلاء لا يبتون إلى الإسلام بشيء إنما حرب إعلام وكذب من أكبر العلامات التي تدل على كذبهم وعلى خداعهم أنهم يتوجهون ويريدون بلاد الحرمين وأنا لهم بمشيئة الله لن يستطيعوا بإذن الله لأن الحرم له رب يحميه وله أناس يستميتون حوله لن يسمحوا بعبث هؤلاء في مقدساتهم وبعقيدتهم فالأمة لا تزال بخير والحمد لله علينا أيها الإخوة أن نعرف خطر هؤلاء وأهداف هؤلاء ونحذر منهم ونحذر أبناءنا أن لا ينخدعوا بهذه الشعارات المزيفة والكاذبة ليس كل من رب لها وخرجت سيماؤهم في وجوههم هم على حق لا الخوارج يقول عنهم النبي صلى الله عليه وسلم تحقر صلاتك عند صلاته وصيامك عند صيامه يقرؤون القرآن حفظه للقرآن لكن لا يتجاوز ح... لا يتجاوز حناجرهم الذي ينظر إليهم يقول هؤلاء هم أحفاد الصحابة وهم كذبوا هؤلاء لن يخدعونا بالشعارات الكاذبة والمزيفة والز... فحقيقتهم واضحة وجلية والحمد لله ومن هنا أيها الإخوة لا ننخدع بما يشاع في الإعلام عن هذه الشردمة بل ينبغي لنا أن نتفطن أن هذه تحمل العداء للإسلام والمسلمين فينبغي لنا أيها الإخوة أن نتقل لها عز وجل وأن نؤدي الحق الذي علينا لولاة أمورنا وأن نظلم ولا ندعو للظلم بل ندعو للعدل والإنصاف وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا جميعا بما سمعنا وأن يجعله حج لنا لا علينا وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه هذا وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه وعلى آله وصحبه وجزاكم الله خيرا والله تعالى أعلم